يَوْمَ يَرَونَمَل إِكَ تَلَابُ شْرَا يَومَئِذِ للِمُجرنِ يَوْمَ يَرَونَ الْمَل إِكَ تَلَابُشْرَ يَومَئِذِ للِمُجرمِينَ وَيَقُون وَيَقُونَ حِجرَرًا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 سان يتخذوا لا وطال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ان هُم اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَل هُم اَضَلُّ سَبِيلاَ اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جعلنا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَاهُ إِلَيْنَا قَضًّا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ